Book 2 82 Ifnani wa samanun Ifnani wa samanun Minevik 2 Elmaadi ifnain Elmaadi etnein Pidid sa kiirabi kutsuma Hel kena انت استدعي هل قد توجب عليك ان تستدعي الاسعاف هل كان عليك ان تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب بيتيتسا هل كان عليك ان تستدعي الشرطه هل قد توجب عليك ان تستدعي الشرطه؟ Kastel on se telefoni nummer, het هل لديك رقم تليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ <تصفيق> Het هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Kosteil on هل لديك خريطه المدينه؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات طولت تبسلت، تعيسان التبسل طول هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد ليدي استطيع، تعي ليدي نتيت هل وجد الطريق؟ لم يستطع ان يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. سايتا سينوستارو. تا اي هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع ان يفهمني. ميكس لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد لماذا لم تستطع أن تاتي في الموعد ميكسا لماذا لم تستطع ان تجد الطريق لماذا لم تستطع أن تجد الطريق ميكسا ذا لم تستطع أن تفهمه لماذا لم تستطع أن تفهمه مايسان تبس التوتك يحتجب الشلاين لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باس لم أستطع أن أأتي في الموعد لأنه لم يسير أي باس؟ مايسان الطيت لييت مليول للناقاتي لم أستطع أن أجد الطريق لأن ما كان مع خرييقة المدينة لم أستطع أن أجد الطريق لا ما كان مع خريثة المدينة مايسان تمشتكنا موسيقى لنظلي لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاحبة جدا. لم أستطيع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا مولك بت التكسواتمة لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيرة أجررى لقد توجب علي أن أخذ تاكسي موس ببتود للناكاردياستمة لقد كان علي an ashtariya kharitata almadina laqad tawajjab ma oleks pidanud raadio vaiksemaks keerama laqad kan alayya an atfi atfi